Ma yelfiz min qabl illa bil hattu, zâlak ma kûnta minhu tahid كل نفس معها سائغ وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد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 ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وعزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل أبواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب LEHUM MA YASHAAUNA FIHA